الباب الرابع والتسعون ومئتان باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامه بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم